بيسم فعل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء الله من دون الناس فافتمنوا الله ان فتمنوا الموت ان كنتم صادقين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 من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين